والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم باحضة عند ربهم حجتهم باحضة عند ربهم وعليهم غضبوا ولهم عذاب شديد الله الذي ان كتاب بالحق والهدى وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحقات انا كن في ضلن بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرك الاخره يجد له في حركه